لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ايحسب أن لن يقدر عليه أحد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 أدراك ما العقبة وما ادراك ما العقبه فك رقبه او إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا اضربه ثم كان من الذين امنوا ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة عليهم نار عليهم نار